فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا وجادلوا بالباطل ليدحطوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابا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 ربنا وسعتك كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم وبنصرح من ا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 أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بدروبنا فاعترفنا بدروبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه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 رفيع الدرجات ذو العرش والقر القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا طلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للغارمين من حميد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 وقت ذلك بانهم كانت تأتيهم رسله بالبينات فكفروا فكفروا فاخذهم